تاريخ ينقل أنهم جاءوا إلى الدار يقولوا له إن في الدار فاطمة قال وإن سأحرق الدار بمن فيها إن في الدار القرآن إن في الدار الحسن قال وإن سأحرق الدار بمن فيها يا الله اش هالقسوة اش هالجرأة على الله وعلى رسوله سوى رفس الباب برجلهم لاذت مولاتنا بين الباب والجدار فلما أحس بها أسند ظهره إلى الجدار ونجله إلى الحائط وصار يعصرها حتى نبت المسماء في صدرها وسالت الدماء من تحت ثيابها صرخت ونادت وابا ومحمد خرت مغشيا عليها لما اطاقت من الغشيا نادت يا الله اين علي قللها يا يا فضت لاحقني وسقط مني جنيني ابو الضوان حاضر ماي عاين خل يحضر يا فضه الساعد خل يحضر يا فضه فقد في روحي على الامكان صدر يحيا فظحب حالي وضربت المي سما تنظا الجار فاطم ضيه رب قل له فاطمه فاطمه على ال وجنا من شده الاضمه اجل بها يا رضا يا حامل الجار فاطم يضرم اعز عليك ها ما تتحمل اذا قلنا يا برج لا رفسني وكسر ضلوعي يا بصري يا البا ما حسين ساقط مني والله يتعثر بليترا ترضى يا حامين جار فاتني كسر ظلوعي ولطمخد تعرفي ذاك داحي الباب جالس بالعجل قوم اخبري قالت ملبي بخذو حيدر ليت اجتنظري قايد الفرسان حيدار شيف قاده بحب جالت شلون خبره يا زهره وعانه تشربك ورا الغاب ويسمع الصياح وينشوفك يا بطحت على الاعذاب شف ديتحسر وضن قلبه من الحسره قلت هسه يثار حدار اشهر السيف ابزع آه, آه يا البايا في النوايا انا لبست الحذيه طول الدهر يا الباب ذهلو ما بقت افكار يا البا بنشتك وين محسن يا البا ديا بالعسر والهزره يا يا قاط الجنين ما حمرة العين ما بال قرطها